غير المغضوب عليهم ولا آمين من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 قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم ورتبتم وتربصتم ورتبتم وغروتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور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 الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 إن المصدّقين والصدّقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجرا كريما والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصدّيقون والشهداء عند رَبِّهِمْ لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة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 وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم الله الله